كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لايات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين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 وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا يَلَيَمُ رَبُّكُمْ وَيُمَنِّكُمْ فَأَنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 وليحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم وَلَا يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قَوْمِهِ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم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 ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اذكى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 وما على الرسول إلا البلاء والمبين، أَوَلَمْ يَرَو分别如何？ يُبْدِئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَتِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ إنشئوا النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما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 ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا كتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم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 فآمن له لوط وقال اني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا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 فبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِهَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الْآخِرَ ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاذا وثمود وقد تبين لكم من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 فوساهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان انهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 وَقَضَى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَأُنزِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ولا تتنها عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ولا تجادلون أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإلا الذين ظلموا منهم، وقولوا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 من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا إلا الظالمون وقالوا لأولا عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قل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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم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 فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري منهم تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجه العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون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 عند موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان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 islam-call.com